Bismilla, herra Afman, herra Fim, Wallaini ida ja Ruxa, Wanda Harri ida Tajalla, Wamahola Raza, Karawal Unsa, Inna Sarja kumla فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله إِذَا تردى ان علينا للهدى